بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفطه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إن لك كنت بنا بصيرا قال قد أُوتِي سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه فِي في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي